بسم الله الرحمن الرحيم وانسي ميم تلك ايات كتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائف فتم منهم يذبح أبناء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 وهم لا يشعرون وأصبح فؤادهم مسافرًا إن كادت لتبدي به لولا أرباقنا على قلبها لولا أرباقنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 ما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته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 فإذا الذي استو بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبقي شبل الذي هو عدل لهما قال قال يا موسى أتريد أن قتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون دبارا في الارض ان تريد الا ان تكون دبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا جئني من القوم الظالمين ولما توجهت القائمة ذي أنا قال عساء ربي أيهديني عساء ربي أيهديني سواء السبيل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 قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أن صلت إلي من خير فقير فجاء إحداهما تمشي على استحياء قالت, قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القرية الأمين قال إني أريد أن إحدى ابنتي هاتين, هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجد لي إن شاء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 أنست نارا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذو أو جذوت من النار لعلكم تصلون فلما آتاهن بي. شاط الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أيها موسى أيها موسى أن الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلم 117. وما رآها تهتز كأنها جان ولا, ولا مدبرا ولم يعقب 118. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين 119. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا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 فأخاف أن يقتنونه وأخيه رونه أفصح مني لسانا فأرسله مع يردا فأرسله مع يردا أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوا قال سَنَشْدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْقَانًا فَلَا يَصْلُونَ إلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَانِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُسَبِّبَ آيَاتِنَا بَيْنَتِ الْقَالُونَ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى ربي أعلم بمن يا أبي الهدا من عذبه ومن تكمله عاقبة الدواب إنه لا يفهم الظالمون فقالت عون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير فأوقي لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان وعلى الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أن إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 118. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقضوعين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر, بصائر للناس وهدى ورحمت لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولا تنا أشأن قرنا فتقاول عليهم العمر وما قنت ثأري فيه أهل مديرة تتم عليهم تتم عليهم آياتنا ولكننا كنا مؤمنين وما قنت بجانب الطور إذ نادينا عليك رحمة من ربك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 فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْلَا مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تغاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من علم والله هو أهدا منهما وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى 113. إن الله لا يهدي القوم الظالمين 114. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 115. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أدرهم مرتين بما صبروا بما صبروا ويدرون بالحسن السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيَّةَ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتديين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا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 بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة، وكننا نحو الوارفين، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، حتى يبعث في رسولين يتنو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القراء إلا وأهلها طالبون وما أُعطيتم من شيء فمتى عل حيات الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة ثم هو يوم القيامه من المحضرين وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا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 ويوم ينادهم فيقول ماذا أجبتم المُرسلين فعميت عليهم الأذى يوم إذ يوم إذ فهم لا يتسألون فأما من تاب وآمن وعمل صالح فعسى فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتهوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ما كانوا يفتحون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوب بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح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 ان الله لا يحب المفسدين الا انما اتيتوا على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبلهم من القرون من واشد منه قوه من هو اشد منه قوه واكثر جمعا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 وقال الذين أوتوا العلم وإلك ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فقسفن به وبداره الأرض فما كان له من فئه ينصرنه من وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا ما كانوه بالامس يقولون ويك ان الله ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في طلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين